نعم بل اكزمو محمد خليل الرحمن مجيب الرحمن وحمد رليجل وقشتنا كوي و اي دا خطبه با وقت شه با مقتدى خبر با كوي او كانا کله چې امان خطبه واي نو مقتدى بتسواي او كانا حضراتو خم وقتی شه خطبه وعیتیش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون شخطبك يجب أسيدها آيات المقدس بخطبك نازل شخطبك روي تاسب وجمسي ولا خطبيته داي وجملك شوخة مصر بوري وأنصت أو شبت الدليزي كشاني مانا خبر بناكو حذرات النفذ لك سواء العسين النفذ لبهني بل كتنها وتنها ستاستواجه بإمام تبي أو داخل تبي أو إمام شدغيو آيات مقدسامنا ورأوا آيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أي هل الذيين آمنو ال عليه وس الج تسلما ا مننو تاشّنو وتي فررننج حال سلام او فرد د ایيات موارېدي نیوپزلې هم فتلار صله الله عليهی یوعالیه وسهحدي وصللا دا درک شری فړ ک وایې په پته هم د دغه ی دروج اجارته نوور پزلې هم سنوایې ساکت بناته او غ به مننیوللی او خ د ایمان